بِكَ لا أمل أن نجهنم من الجنة والناس أجمعين وكل أنقص عليك من أنباء وصل ما نثبت به فؤادس وجاءك في هذه الحق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَفَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَمَلٌ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّكُمْ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ السموات والأرض وإليه أرجع الأم كله فاعبده وترسخ عليه وما رب كبير في النعم ما اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم 119. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعصلون 110. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَ استمن قبلي لمن لغافني إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين